فَإِنَّ مَا تُكَفِّفُونَ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ تُرْجِعُ الْأُمُورَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق فَلَا تَغًُّا إنكُمْ الحَيةُُّيا وَلَا يَغُروًاكُ بِمناهِ الغرور إِ الشَّيفُونَ لَكُمْ عَدُقُ فَتَّخِذُوه عَدُوَ إِمَا يَدْعُوا حِزبَهُ لَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعيد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 وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ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 وما يستوي البحران هذا عد فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُفَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَلِيُّ الْحَمِيدُ إِنَّ يَشَخُّ مُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَا ذِك عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةَ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَةٍ إِنَّمَا تُذْكِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ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 وما يستوي الأحياء ولا الأبوات إن الله يسبع من يشاء وما أنت بمسبع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير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 Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi thamaratan mukhtalifan alwanuha wa min alwanuha wa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 من فضله إنه غفور شفور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساورا من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن ان رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَفُورُ الَّذِي أَحَلَّ لَنَا دَارَ الْقَامَتِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لعوب.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 فَوَرِئْنَا نَحْمِلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن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 وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءً هم الذين مِن من دون الله أروني ماذا طلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه فَالْإِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِن بعده إنِهُ كَانَ خَنِيمًا وَفُورَ وَأَقُ صَبوبِلِ جَهدَأَمَالِهِم ل إ أَهُم نَّذير ل يَتَُّ أَهدَامِ إِحْدَ الْ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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ أَنَّ آخِرَ اللَّهِ